ك يا نجم غالي عالي، أحبك يا شذا عطر الليالي، أحبك يا نجم غالي عالي، أحبك يا شذا عطر الليالي. يا بسمة صافية تشرف بقلبي مشاعر دافية تحتاج حبي يا عيون الحالمين يا وانت صادق في كلامك من عرفتك وانا دنياك وهيامك من عرفتك وانا حبك وانت حبي من عرفتك وانا دربك وانت دربي كم رسمتك حلم شطآن وما كم رسمت طفل محتاج يا يا فنان طيري، ولو تطير بعيد ترجع يا أسيري، أحبك يا نجم غالي وعالي، أحبك يا شذا عطر الليالي.